لا تقنقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم وانيب الى ربكم واسلموا له وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتَنطَرُوا وَلَا تَسْتَطِيعُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ مَنْ قَدْ لِي أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ مَنْ قَدْ لِي أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا أَن تَقُولَ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا تقول يا حسرة على ما في الله போலோ ஜு பிஜ அபிஜிவாயிரம் الله நம் أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب جاءت كاياتي بلا قد جاءت كاياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى النَّبِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى النَّبِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ جُنُوحُهُمْ مُسْوَدٌّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمْثَوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ தீன பவு நூல்ல பவுசஜிம் வயலில் உல்லச்ச பவு விமிம் லாயோ முய வோமுஹனூன் ஓ வா خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وقيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولائك هم الخاسرون قل افغير الله تامر لا جَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد روحي اليك وايلى الذين من عببك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فاذللا فاعبد إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمَا قَدَرْنَا حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِأَمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ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 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِ مالون وسيق الذين كفروا الى جهنم يمزون حتى اذا جاءها فتحت ابوابها فتحت ابوابها اَلَمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ مُسُلِّمُونَ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَرَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بابا وانودنا ولكن حطت كلمه اللابا على الكافرين قيل يدخلون ابغى فجهم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه وَصِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُهَا, أبوابها وَقِيلَ لَهُمْ خُذُوا مِنْ مَّقَاعِدِكُمْ وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَالضِّيَاءَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ